يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتي ن الساعة ُ ل ب ل ا وربّي ل َ تأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم ِ ث ق ا ل ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا و ع م ل و الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب م ر ج ز أليم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 أفترأ على الله ك ذ ب ا أن به ج ن ة ف بل ل ذ ي ن لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أ َ ف َ ل َ م ي ر َ و ا إِلَى مَا ب َ ي ن َ أ ي د ي ه ِ م و م ا خ ل ف َ ه ُ م م ِ ن ا ل س م ا ء ِ و ا ل ْ أ َ ر ض إ ن ش َ أ ن َ خ س ف بِهِمُ ا ل أ ر ض أَوْ ن ُ س ق ِ ط َ ع ل َ ي ْ ه م ك س َ ف َ م مِنَ ا ل س َّ م ا ء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوب معه والطير وألنا له الحديد يا جبال أوب معه والطير وألنا له الحديد أن ع م ل س ا ب غ ا ت وقدر في السرد وعمل و ا ص ا ل ح ا إني بما تعملون بصير و ل س ل ي ما ن الريح قدوها شهر ورواحها شهر ولصلي ما ن الريح قدوها شهر ورواحها شهر وأسنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن ي ز غ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفانك الجواب وجفانك الجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرًا يعملون ل داود شكر وقليل من عبادي الشكور يعملون آل داود شكر ا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دللهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأتى فَلَمَّا خَرَّتْ ب َ ي َّ ن َ ة ِ الْجِنُّ أَلَّوَكَانُ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُ فَلَمَّا خَرَّتْ ب َ ي َّ ن َ ة ِ الْجِنُّ أَلَّوَكَانُ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَّوَكَانُ يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُ فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جنة نعيم ن وشمال كلوم الرزق ربكم وشكرو له كلوم الرزق ربكم وشكرو له بلدة طيبة ورب غفور فأعرض و ا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط ذواتي أ ك ر ٍ خمطو وأثلو وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل ن ج ا ز ي إلا الكفور وجعل ن ا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ق ر آ ظاهر وقدرنا فيها السير س ي ر و ا فيها ليلا وأياما آمنين، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق. إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور ولقد صدق عليهم إبراهيم ظنه فتبعه ا و إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة م من هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دع اللذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرعة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهما من ظهير ولا ت ن ف ع الشفاعة عاده إلا لمن أذن له حتى إذا ف ز ع َ ن قلوبهم قالوا حتى إذا ف ز ع َ ا قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير قل مي رزقكم من السماوات والأرض ق ر الله قل مي رزقكم من السماوات والأرض قل ا لله وإنا أوئاكم ل ع ل ى ه د ا أو في َ ل ا ل مبين قل م ن يرزقكم من السماوات والأرض قل لله وإنا أوئاكم ل ع ل ى ه د ا أو في َ ل ا ل مبين قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل اجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفاتح العليم قل أروني الذين ألحقت به شركاء أكن لا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا ك ا ف ة ت للناس بشير ونذير ولكن أكثرا الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كأفات للناس بشير ونذير ولكن أكثرا الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستخرون عنه س ا ع لا تستخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لنؤمن لن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعضن القول. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن ا ل ه د ى بعد إذجاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بالمكر الليل والنهار بل مكرو الليل والنهار إذ تأمرننا و أن نكفر بالله ونجعل له الداد وأسر الندامة لما رأوا العذاب وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال ف ي ع ن ا ق ِ ا ل ذ ي ن َ ك َ ف ر و ا وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ <سؤال> ف ِ ي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفها إن بما أرسلت به كافرون وقالوا نحن أكثر أ م و ا ل ا و أ و ل ا د ا وما نحن بمعدبين قل إن ربي يبس طرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما ََ أموالكم َُْ ولا ََ أولادكم َُْ بالتي َ تقربكم َُُْ عن دنازل َ فَإِلَّا مَن ْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ف َ أ ُ و ل َ ا ئ ِ ك َ لَهُمْ ج َ ز َ ا ء ُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون قل إ ن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرزقين ا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاءكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أ ن تولي من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرر ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار ونقول للذين ظلموا ذوق عذاب النار التي ك ن ت م بها تكذبون وَإِذَا ت ُ ت ل َ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ْ آيَاتُنَا ب َ ي ِّ ن َ ا ت ٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ب َ ا ك ُ م ْ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترق وقال الذين كفروا للحق ل م ا ج ا ء ه م إن هذا إلا سحر مبين وما آ ت ي ن ا ه م من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُل ْ إِنَّمَا أ َ ع ِ ظ ُ ك ُ م بِواحِدَةٍ أ َ ن ت َ ق ُ و م ُ لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادَةٍ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجير فهو لكم. إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علَامُ ا ل غ ي و ب قل إن ربي يقذف بالحق ع ل ا م ُ الغيوم قل جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد قل إن ظللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما ي و ح ي د لَيَّ رَبِّ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا م ِ م َّ ك َ ا ن ٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا أَمَنَّا بِهِ وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِمَّكَانٍ ب َ ع ِ ي د ا وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلِ ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل ب أ ش ي ا ِ ه م من قبل.